نعم. ولو حدث بعد العقد والدخول كالإجارة أو كان بالآخر عيب مثله أو مغاير له لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه ومن رضي بالعيب بأن قال رضيت به أو وجدت منه جلالته من وطء أو تمكن منه مع علمه بالعيب فلا خيار له ولو جهل الحكم أو ظنه يسيرا فبان كثيرا لأنه من جنس ما رضي به سبق في العيوب أنها تنقسم إلى ثلاث تقسام قسم خاص بالرجال وقسم خاص بالنساء وقسم مشترك يقول رحمه الله يثبت بكل واحد منها يعني مما سبق الفسخ لما فيه من النفرة فمن وجد زوجها معيبا أو وجد زوجته معيبة فإن له الفسخ فإن له الفسخ حتى ولو حدث بعد العقد يعني ولو حدث العيب بعد العقد مثاله رجل تزوج امرأة سليمة وبعد العقد حدث بها برس حدث بها برس فإنه يثبت له الفصخ يثبت له الفصخ وكذلك لو حدث العيب بالنسبة للزوج لكما لو تزوج امرأة فوجد فكما لو تزوج رجلا سليما وبعد العقد حدث به عيب من برص أو جذام أو ما أشفها ذلك فإنه يثبت لها حق الفسخ يثبت لها حق الفسخ طيب لو تزوجته سليما وبعد العقد صار عنينا ها؟ تزوجت رجلا سليما وبعد أن دخل بها وجدته عنينا يعني حدثت العنة تزوجها ودخل بها وجمعها ثم بعد ذلك صار عنينا فإن يثبت لها فسخ على لا. لأن العنة لا يمكن أن تحدث لا يمكن أن تحدث ومن وطئ امرأته ولو مره ولو في لكاح سابق فإنه لا ليس بإني واضح يعني يستثنون من قوله ولا حدث بعد العقد يستثنون من ذلك العنة يقول العنة لا يمكن أن تحدث لا يمكن تحدث وسبق الكلام على هذا وأن العنة كغيرها قال والدخول ولو بعد العقد والدخول الإجارة يعني كما لو استأجر الإنسان عينا ثم حدث بها عيب مثال مثل سنستأجر بيتا سليما وبعد أن مكث فيه شهرا أو شهرين حدث بي عيب تصدع جدار أو سقط حائط أو ما شبه ذلك فإنه يثبت له حق الفسر يثبت له حق الفسر وذلك لأن, لأن المنفعة هنا لا يمكن أن تستوفى كاملة في مساء الإجارة فكذلك بالنسبه للنكاح لا يمكن للزوج أن يستوفي منفعه النكاح كامله لماذا لا يمكنه استوفي كاملة؟ في النكاح لوجود العيب الذي يوجب النفره يوجب النفره فالمالك يقول كالإجاره يعني كما لو حدث العيب في العين المستاجره كما لو حدث العيب في العين المستاجره فاذا حدث في العين المستاجره فان للمستاجر الفسخ لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يستوفي المنفعة كاملة بسبب وجود العيب فكذلك لو حدث العيب في لعقد النكاح فإنه يثبت له حق الفسر لأن الزوج أو الزوجة لا يمكن لواحد منهما أن يستوفي المنفعة كاملة لوجود العيب وهو ما يحدث من النفرة قال أو كان بالآخر عيب مثله أو كان بالآخر عيب مثله كما لو كان في الزوج برص وفي الزوجة برص فإنه يثبت حق الفسخ للزوج ويثبت حق الفسخ للزوجة ولا تقول الزوجة مثل لو طلب الزوج الفسخ أنت فيك برص مهلي برص ببرص فيتساقط تقول لا لحتى لو كان الآخر فيه عيب مثله لماذا؟ قالوا لأن الإنسان ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه ولهذا الإنسان يباشر يباشر النجاسه نجاسته استنجاء واستجمار ولا يانف لكن بالنسبه لغيره يانف يانف واظن هذا واضح الإنسان يانف من غير من عيب نفسه من عيب غيره ولا يانف من عيب نفسه طيب قال او كان بالاخر عيب مثله أو مغاير له شو مغير له يعني غيره فمثلا لو, لو كان بها باسور وفيه ناسور يختلف نقول هنا أيضا يثبت الفسق ولا نقول هذا يقابل هذا وإنما قال المؤلف أو كان بالآخر عيب مثله أو مغير له لأن بعض العلماء قال إذا كان في الآخر عيب مثله فإنه لا حق للفسق لأن حق حقه بالفسق سقط في مقابل العيب الذي مقابل لها يقول حقه للفس حقه بالفس سقط في مقابل العيب الذي في مقابل ما فيه من العيب يعني يتقابل طيب يقول لي أن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه ثم قال رحمه الله ومن رضي بالعيب طيب قوله أو كان بالآخر عيب مثله استثنى بعض العلماء من ذلك ما لو كان مجبوبا ما لو كان الزوج مجبوباً وهل المرأة قال في هذا الحال لا يبت الفسخ لا يبت الفسخ مفهوم يقول إذا كان الزوج مجبوباً والمرأة رتقاء ما معنا رتقاء يعني ما استودت يقول في هذا الحال وإن كان في الآخر عيب مثله فلا يبت الفسخ لماذا يقول لأنه لا فائية من الفسخ الزوج الآن لو طلبت تقول الزوج مجبوباً نقول حتى لو كان غير مجبوب فلن يتمكن من الجمع وكذلك بالنسبة للزوج, للزوج يقوم مثل المرأة رطقا نقول حتى لو لم تكن رطقا فأنت لم تتمكن من, من الجمع إذن يستثنى من هذه المسألة أو كان بالآخر عيب مثله ما لو كان الزوج مجبوبا والمرأة رطقا وعلّل ذلك بأن وجود العيب وعدمه سواء بان وجود هذا العيب وعدمه سواء لانه حتى لو كان الطرف الاخر سليما فلن يستفيد فلن يستفيد يقول رحمه الله من رضي بالعيب بان قال رضيت او وجلت منه منه دلالته يعني على الرضاء من وطء أو توكي امته او تمكين منه مع علمه بالعيب فلا خيره فلا خيار له من رضي بالعيب يعني بعيب الاخر كما لو تزوج امراه فيها عيب ورضي ما هو دليل الرضاء التصريح الرضاء له علامتان علامة صريحة كالقول بأن يقول رضيت بها معيبة أو تقول الزوجة رضيت به معيبة العلامة الثانية علامة حالية الأولى قالية قول والثاني حال يقول او وجدت منه جلالته جلالة على الرضاء من وطء أو تمكي فمن وجدت زوجها مثلا فيه برص ومع ذلك مكنته من نفسها مكنته من نفسها ما علمها بذلك فهذا دليل على زبع لكن هل هو دليل بالقول أو بالفعل بالفعل طيب وقال بعض العلماء في هذه المسألة أظنوا الآن من بالعيب أو وجدت من مع علمه به فإنه وسط القيام لماذا؟ لأنه وجد منها ما يدل على غضاء أو وجد من أحدهما ما يدل على غضاء وقال بعض العلماء في هذه المسألة إذا مكرتهم من نفسها إذا مكنت الزوجة الزوجة من نفسها إذا مكنت الزوجة الزوجة من نفسها للتروي والتفكير فإن ذلك لا يعتبر إسقاط للعيب إسقاط للعيب فمثلا لو قالت الزوج فيه برس لكن سأنظر هل تطيب نفسي به أو عن تشمئز أعقد النكاح وأستمر ثم إن نفسي منه فسخت وإلا أنضيت العقد يقول في هذا الحال لا يسقط لا يسقط خيارها بل خيارها طيب يقول مع علمه بالعيب مع علمه وعلم من قوله مع علمه بالعيب أنه لو كان جاهلا بالعيب فإنه فإن حقه يسقط فإن حقه يسقط مثل لو تزوج امرأة تزوج رجل امرأة وفيها برص أو فيها جذام أو ما شفه ذلك وهو لا يعلم وبعد العقد علم فإن حقه في الفسق ثابت لأنه جاهل بالحكم ولا بالحال جاهل بالحال جاهل بالحال, جاهل بالحال يقول هذا القلف ولا خيار له وعلم من قوله مع علمه بالحكم أنه لو كان عالما مع علمه بالعيد أنه لو كان عالما بالحال لكن جاهلا بالحكم فإن حقه من الخيار يسقط يسقط لأن الجهل عندهم نوعا جهل بالحال وجهل بالحكم فالجهل بالحال أن يجهل وجود العيب يجهل لا يعلم العيب والجاهل بالحكم أن يعلم العيب ولكن يجهل أن له حق الفسق فالمذهب يقول الجاهل بالحال له الفسق والجاهل بالحكم ليس له حق الفسق ولهذا المؤلف قال ولو جاهل الحكم ولو جاهل الحكم فيفرقون بين الجاهل بالحال وبين الجاهل بالحكم فيجعلون من جاهل الحال له حق الفسق ومن جاهل الحكمه ليس له حق الفسل والصريح في هذا المسألة أنه لا فرق أنه لا فرق بين الجهل بالحكوم وبين الجهل بالحال طيب يقول أو ظنه يسيرا فبان كثيرا لأنه من جنس ما رضي به يعني ظن أن هذا العيب يسيرا ثم تبين أنه كثيرا كما لو شاهد في شاهدت المرأة في أصبع زوجها نقطة برصت فظنت أن ما فيه من البرس هو هذا نقطة ورضيت على أن العيب هو هذا المقدار ثم بعد العقل تبين أن جسمه كله برس فلا خيار لها لماذا؟ لأن هذا هذا العيب من جنس ما رضيت به من جنس ما رضيت به وعلم من قوله لأنه من جنس ما رضي به أنه لو كان العيب الذي رعته من غير الجنس من غير الجنس كما لو وجد رعت برصة يسيرا ثم تبين أن هناك شيء آخر غير البرص مثل باسور ناسور جذام استطلاق بول أو ما شبه ذلك أن لها حق حق الفسر إذن من ظن أن العيب يسيرا فتبين أنه كثير فهل له الحق فسر لا ليس له الحق فسر لماذا ليس له الحق فسق يقول لأنه هو الذي فرط لأنه هو الذي فرط إذ كان الواجب عليه أن يسأل يسأل عن مقدار هذا العيد طيب يقول رحمه الله ولا يتم الفسق أحدهما إلا بحاكم يعني لا يتم الفسق من الزوج أو من الزوجة إلا بحاكم يعني لا بد أن يفسخ الحاكم لماذا قالوا أولا قطع للنزاع لأن حكم الحاكم يقطع النزاع وثانياً أيضاً أنه يرفع الخلاف فهاتان فائدتان لفسق الحاكم, فسق الحاكم كل ما مر عليك يفسقه حاكم أو بحكم حاكم فاعلم أنك تستفيد بهذا فائدتين الفائدة الأولى قطع النزاع والفائدة الثانية رفع الخلاف لأنه كما تعلموا كما سبق أن بعض هذه العيوب فيها خلاف فيها خلاف هل يثبت فيها أو لا يثبت فيها الفسق لكن إذا حكم به الحاكم فإن حكم الحاكم يرفع الخلاح طيب يقول فيفسقه الحاكم بطالب من له الخيار طيب وقوله فسخ لا يتم الفسق إلا بحكم حاكم وظاهر كلامه رحمه الله سواء تراضي على ذلك أو لا سواء تراضي على الفسق أم لم يتراضي وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لا يحتاج إلى حكم الحاكم إلا حيث كان نزاع إلا حيث كان نزاع وأما مع الرضا بالفسق فلا حاجة إلى حكم الحاكم فلا حاجة إلى حكم الحاكم وعل ذلك بأن التراجع إلى الحاكم هنا تطويل بلا فائدة لأن العلة من حكم الحاكم كما تقدم تقدمه قطع النزاع ورفع الخلاف وهنا لا نزاع ولا, ولا خلاف والحكم يدور ما علته وجوداً وعدماً إذن هل نحتاج في فسخ, فسخ العيوب إلى حكم الحاكم؟ المذهب أنه لا بد من حكم الحاكم لهذين الأمرين أنه أقطع للنزاع وأنه أرفع وأنه يرفع الخلاف واختار الشيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله أنه لا حاجة إلى حكم الحاكم إلا حيث كان نزاع وعلّل ذلك بأن حكم الحاكم لقطع النزاع ورفع الخلاف وهنا قد تراض فلا نزاع بينهما ولا خلاف وهذا هو الصحيح طيب يقول رحم الله فيفسقه الحاكم بطلب من له الخيار أو يرده إليه فيفسقه فيفسقه الحاكم بطلب من له الخيار أو يرده إليه فيفسقه فسق الحاكم له صورة الصورة الأولى أن يباشر الحاكم الفسق مباشر الحاكم الفسخ وهذا أشار إليه بقوله المؤلف رحمه الله فيفسخه الحاكم بطلب من له الخيار وذلك بأن يقول فسخت نكاح فلان من فلانه بسبب وجود العيب بسبب وجود العيب هنا أن يباشر الفسخ من الحاكم الصورة الثانية أو يرده إليه يعني إلى من له حق الفسخ من الزوج أو الزوجة بأن يقول الحاكم للزوج وَكَّلْتُكَ أَنْ تَفْسَقَ نِكَاحَكَ من زوجتك بسبب العيب الذي فيها أو يقول الحاكم للزوجة وَكَّلْتُكِ أَنْ تَفْسَقِ نكاحك من زوجك من العيب الذي فيه إ إذا فسخ الحاكم له سورة السورة الأولى أن يباشر الفسخ بنفسه والسورة الثانية أن يوكل لمن له حق الفسخ طيب قال رحمه الله وإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها وعلى الراجق بقوله نعم سواء كان الفسخ منه أو منها لان الفسخ إن كان منها فقد جاءت الفرقه من قبلها وإن كان منه فإنما فسخ رعي بها الذي دلست عليه فكانه منها فالفسخ اما يكون قبل العقد قبل الدخول أو بعد الدخول ناخذ قبل الدخول إذا كان الفسخ قبل الدخول فإن كان الفسخ من الزوج من الزوجة فالمؤلف يقول فلا مهر لها سواء كان الفسخ منه أو منها سواء كان الفسخ منه أو منها إذا كان الفسخ قبل الدخول بسبب من الزوجة فإنه لا مهر لها لماذا مثل إنسان دخل بمرأته عقد على امرأة ثم تبين أنها معيبة قبل أن يدخل بها ففسخ النكاح هنا الفسخ من جهته أو من جهته هي من جهة الزوجة نقول هنا إذا فسخ العقد فلا مهر ليس لها مهر لماذا؟ لأن الفرقة جاءت من قبلها هي هي المتسببة فيها لوجود العيب فيها طيب إذا كان الفسخ بسبب من الزوج بسبب من الزوج كما لو عقد على امرأة ثم تبين للمرأة أن هذا الزوجة فيه عيب فيه عيب تستحق به فسخ فهل لها المهر إلى فسخ؟ يقول لا ليس لها المهر لماذا؟ لأن الفرقة جاءت من قبلها كيف جاءت من قبلها؟ قالوا لولا طلب لولا أنها طلبت الفسخ ما حصل الفسخ الزوجة ما طلب الفسخ واضح؟ أيه. فيقول هنا الفرقة جاءت من قبلها وهي سواء كان العيب هو فيه أو فيها أما إذا كان العيب فيها فالأمر ظاهر أن الفرقة جاءت من قبلها وأما إذا كان العيب في الزوج فقالوا الفرقة أيضا جاءت من قبلها هي لأنه لولا أنها هي التي طلبت الفسخ ما حصل الفسخ ما حصل الفسخ هذا المذهب في هذه المسألة والقول الثالث أن انه إذا كان العيب من الزوج أو إذا كان الفسخ بسبب من الزوج فإن للمرأة, فإن للمرأة نصف البهر لعموم قويه تبارك وتعالى وإن طلقتمهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فلها نصف المسمى فإن لم يكن مسمى فنصف مهر المثل فنصف مهر المثل طيب إذا كان الفسخ بعد الدخول المعرف يقول قبل الدخول إذا كان الفسخ بعد الدخول قال وإن كان الفسخ بعده أي بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر, فلها المهر المسمى في العقد إذن الآن الفسخ بسبب العيب إما أن يكون قبل الدخول أو بعده إن كان قبل الدخول فليس لها مهر سواء كان العيب في الزوج أو في الزوجة والعلّة أن الفرقة جاءت من قبلها هي من قبلها هي والقول الثاني أن, أن لها نصف المهر فيما إذا كان العيب في من؟ في الزوج في الزوج لأن الفرقة بالحقيقة إنما جاءت من قبله وأما إذا كان الفسق بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر المسمى ما معنى المسمى؟ يعني المذكور في العقد فإن لم يكن مهر المسمى فالمثل, فالمثل قال في العقد لأنه, لأنه وجب في العقد وقاله بعد الدخول أو الخلوة الدخول واضح أنه يقذر المهر لكن الخلوة, الخلوة هل تقرر المهر؟ يقول نعم الخلوة كالدخول لقضاء الصحابة رضي الله عنه أن حكم الخلوة حكم الدخول لأنه استحل منها ما لا يستحله غيره طيب يقول واستقر بالدخول فلا يسفت ويرجع به الغار ويرجع به على الغار إن وجد يرجع به من؟ الزوج يعني فيما إذا كان الفسخ بعد الدخول أو الخلوة مثاله رجل تزوج امرأة ودخل بها ثم وجد بها عيبا وجد بها عيبا من العيوب السابقة إما رتق أو فتق أو غير ذلك أو برص له فله حق الفسخ لا حق الفصل طيب هل لها المهر هنا؟ ها؟ هل لها المهر أو لا؟ يقول لها المهر لأنه وجد إما دخول وإما, وإما خلوة والدخول والخلوة يقرران المهر يقرران المهر طيب ألزمناه الآن بأن يدفع نصف المهر بأن يدفع المهر كاملا بأن يدفع المهر كاملا على من يرجع لأنه مغرور قد غش وخدع يقول مولد يرجع به على الغار إن وجد على الغار فإذا قال مثلا الولي زوجتك بنتي فلانة سليمة وكذا وكذا ثم تبين أن بها عيبا فإن الزوج حيث إذا دفع المهر للمرأة رجع على من على الولي على الولي ولهذا قال لأنه غر وهو قول عمر والغار من علم العيب وكتمه من زوجة عاقلة وولي ووكي إذن الغرور قد يكون من من من الزوجة وقد يكون من الولي وقد يكون من وكيلهما وقد منهم يكون منهم جميعا يكونوا منهم جميعا فالغرور الآن له أربع صور صورة يكون الغرور فيه, فيه من الزوجة فقط صورة يكون فيه من الولي فقط صورة يكون فيه من الوكيل صورة يكون فيه الغرور منهم جميعا من هؤلاء الثلاثة يعني تواطوا وقال المؤلف إن وجد إن وجد علم منه أنه إذا لم يوجد غرور إذا لم يوجد غرور فإنه لا يرجع على أحد لا يرجع على أحد فلو زوج هذا الرجل ثم تبين له أن المرأة معيبة فيها عيبة بعد الدخول تبين له أنها معيبة فهنا لها المهر كاملا لكن هل يرجع به على أحد؟ لا يرجع لأحد لأنه ليس مغرورا لأنه ليس مغرورا وله لم يقل يرجع به على الغار إن وجد غار إن وجد غار فعلم من قوله إن وجد أنه إذا لم يوجد فليس له الرجوع لأحد لأن الزوجة معذورة والولي معذور والوكيل معذور فمثلا لو تزوج امرأة وواجد في ظهرها نقطة برصت فالمذهب أنه يثبت له الفسخ يثبت له الفسخ ولم يغر الزوج يقول ما أنا, أنا ما لبشه الظهري حتى تعلم فيني عيب وما في عيب وكذلك الولي يقول أنا ما علمت من فيظهاتها برس وكذلك الوكيل مما بأولى فهنا نقول المهر يفوت على على الزوج طيب قال وإن طلقت قبل دخول أو مات أحدهما قبل الفسخ فلا رجوع على الغار ان طلقت قبل الدخول يعني وبعد بعد العقد أو مات أحدهما قبل الفسخ فلا رجوع على الغار لماذا لا يرجع على الغار في هذه الحالة امرأة. تزوجها رجل عقد عليها ثم وجد بها عيبا ثم وجد بها المرأة عيبا ما الحكم ها ما الحكم له حق الفسق طيب هي ماتت قبل الفسق هو أنه سيفسق غدا أو بعد غدا ماتت قبل الفسق ماتت قبل الفسق وقد دفع علىها المهرب هل يرجع ها لماذا لا لم يرجع أنت فاجم إلى مسألة الآن مفهوم صورة المسألة راجل يقول المؤلف وإن قبل دخول قبل الدخول امرأة مد انا عقد عليها رجل وقبل ان يدخل بها طلقها طلقها فهنا كم لها من المهر نصف مهر طيب تبين انها معيبه تبين ان بها عيبا فهل فهذا يرجع المهر او لا لها يقول فلا رجوع عن العقد ها وش انت صورة مسألة رجل تزوج امرأة, تزوج امرأة وقبل أن يدخل بها قبل الدخول طلقها ثم تبين ينطلق أن فيها عيب قال الحمد لله أن يطلقتها وقد دفع المهر بماذا يرجع المهر ملوم أنه يرجع نصف المهر لكن الآن وجد بها عيب هل يرجع بالنصف الباقي أو نقول يستقر ها؟ لا المؤلف يقول فلا رجوع لا رجوع على الغر في هذه الحاله لا يرجع لماذا لانه لما طلقها خلاص استقر المهر بالتطليق والله عز وجل يقول وهذا ايضا فسخ وليس وهذا طلاق وليس فسخ والله تبارك وتعالى يقول وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فليس ما فرضتم فليس ما فرضتم فهو في هذه الصوره لم يفسخ من أجل العيب وانما طلق وما فسخ من اجل عيب وانما طلق ومعلوم ان من طلق زوجته قبل الدخول فلا نص المهر واضح وكون يعلم بالعيب بعد نقول هلا استقر الآن المهر بالطلاق واضح الان فنقول الان المهر يجب نصفه بسبب الطلاق بسبب الطلاق قال او مات احدهما قبل الفسخ ايضا فلا رجوع تزوج امراه ووجد بها عيبا ثم مات قبل الفسخ قبل أن يستخر عقد النكاح فهل فهنا يستقر المهر أو لا كاملا أو نسفه كاملا المهر كامل إذا تزوج الردن المرأة ثم مات عنها قبل الدخول فإنه فإن المهر يستقر كاملا لها المهر كاملا لأنه قبل الدخول فقبل يعني بعد العقد قبل الدخول لا يوجد فإذا غير الحال يتقرر المهر كاملا يتقرر المهر كاملا لماذا نقول أن المهر هنا تقرر بسبب ماذا الموت بسبب الموت طيب يقول واسغيره والمجنونه والامه لا تزوج واحده منهن بمعيب يرد به في النكاح الصغيره والمجنونه والامه لا تزوج واحده منهن بمعيب ما الذي لا يزوجهن الولي الولي لا يزوج الصغيرة ولا يزوج المجنونة ولا يزوج الأمة بمعيب لكن المؤلف قال بمعيب يرد به في النكاح به في النكاح يعني المراد بعيب يثبت به حق الفسخ وأما العيب الذي لا يثبت به حق الفسخ فيجوز لماذا؟ قال لأن وليهن لا ينظر لهن إلا بما فيه الحظ والمصدحة لأن الولي يتصرف لمن تحت ولايته بماذا؟ فيما تقتضيه المصلعة وليس من المصلعة أن الولي يزوج بمعيب يزوج بنتها الصغيرة أو المجنونة أو الأمة بمعيب قال فإن فعل لم يصح إن علم وإلا صح ويفسخ إذا علم فإن فعل بأن زوج الصغيرة والمجنونة والأمة بمعيب لم يصح لكن متى لا يصح إذا كان عالماً فمثلا له بنت صغيرة زوجها رجلا فيه جذام مجزوما نقول لا يصح النكاح إذا كان يعلم طيب لم يعلم زوجها هذا الرجل وهو جاهل ثم بعد العقل علم نقول وإلا صح وإلا صح ويفسخ إذا علم إذا علم طيب قال وكذا ولي صغير أو مجنون ليس له تزويجهما بمعيبة ترد في النكاح فإن فعل فكما تقدم يعني لم يصح إن علم ويصح إذا لم يعلم وله الحق الفصح مفهوم؟ طيب قال فإن رضيت العاقلة الكبيرة الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع لم تمنع لأن الحق في الوطء لها دون غيرها الكبيرة إذا رضيت كبيرة العاقلة إذا رضيت في زوج مجبوب أو عنين فإن وليها لا يمنعها لماذا؟ لأننا نثبت حق الفسخ في مساءة الجب, الجب والعنة من أجل ماذا؟ حق الزوجة حق السنتاء وهي إذا رضيت به فقد أسقطت حقها من السنتاء وهي هنا عاقلة بالغة كبيرة <تصفيق> وإذا قال لم يمنع لأن الحق في الوقت لها دون غيرها الحق لها وقد أسقطته فيسقط قال بل يمنعها وليها العاقد من تزوج مجنون ومجدوم وعبرص الولي إذا كان عنده امرأة بالغة عاقلة كبيرة امرأة الكبيرة البالغة وارادت ان تتزوج مجبوبا أو عنينا فإنها لا تمنع لماذا؟ لأن الحق لها لأن الحق لها في هذا الحال لأن العلة في العنين والمجبوب عدم القدرة على الوقت فإذا رضيت به فقد أسقطت حقها من الوقت طيب إذا كان الزوج مجنونا أو مجذوما أو أبرص يقول للولي أن الملع لماذا؟ لأن هذا فيه مفسدتان المفسد الأولى أن هذه الأمراض ربما تتعدى إلى الغير الجذام والجنون ربما يتعدى الضرر فيها إلى الغير والعلة الثانية قال لأن في ذلك عارا عليها وعلى أهلها عارا عليها وعلى أهلها إذن إذا كان الزوج مجنونا أو مجنون أو فيه جذام أو برص فإن الولي له حق البنع فإن الولي له حق البنع ولعلته في ذلك أمران أشار إليه المؤلف بقوله لأن في ذلك عارا عليها وعلى أهلها يعني عار أن الإنسان يزوج ابنته مجنونة يقول شفت فلان زوج ابنته مجنونة هذا عار ومذمة وثانيا ضررا يخشى تعديه إلى الولد يخشى تعديه إلى الولد كيف من المجنون ربما قتله ولده يعني زوج المرأة مجنونا وأتهم ولده ربما أن هذا المجنون يقتل ولده كذلك لو كان مجزوما فإن الجذام ربما ينتقل وكذلك البرص ربما يكون وراثه فينتقل إلى الولد فيكون ولدها معيبا إذن له حق الملعب قال رحمه الله ومتى تزوجت معيبا لم تعلمه ثم علمت العيبة بعد عقد لم تجبر على الفسخ متى تزوجت معيبا لم تعلمه ثم علمت العيبة بعد عقد لم تجبر على فسخ يعني لم يجبرها وليها لم يجبرها الولي فهذه امرأة مثلا تزوجت رجلا على أنه سليم على أنه سليم ثم تبين لها بعد العقد أنه معيب فليس لها فلا تجبر فلا يجوز لوليها أن يجبرها على الفسخ ثم لا تجبر على الفسد لماذا لان الحق الحق لها طيب وظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله متى علمت العيب متى تزوجت اسمع عيبا لم تعلمه ثم علمت العيب بعد العقد لم تجبر على الفسر. ظاهره حتى لو كان هذا العيب مما يجوز للولي أن يمنعها منه ابتداء مثل البرص والجنون وهو كذلك وفرقوا في هذه المسألة بين الابتداء وبين الاستدامة فقالوا إن الولي ولي الكبير ولحوه له أن يمنع موليته من نكاح المجنون والمجنوم والأبرص له أن يمنعه من ذلك ابتداء لماذا؟ لما سبق من العلتي لكن لو حدثت هذه العيوب بعد العقد حدثت بعد العقل وعلمت بها الزوجة ورضيت فليس لوليها أن يجبرها على الفسخ لماذا؟ يقولون لأن الاستدامة أقوى من الابتداء أقوى من الابتداء فهو له حق الملع ابتداء وأما هنا فليس ابتداء بل هو استدامة ولقاعدة أخرى وهي أن الدفع أسهل من الرفع أن الدفع أسهل من الرفع هذه بمعنى الاستدامة أقومنا امتداء طيب واضح الآن المسألة إذن المجنونة الكبيرة العاقلة هل لوليها أن يمنعها من من نكاح رجل معيب نقول في التفصيل إن كان العيب يتعدى كالجنون والجذاء والبرص فله منعها وإن كان العيب لا يتعدى فليس له منعها هذا ابتداء طيب إذا حدث العيب بعد العقد حدث العيب بعد العقد أو علمت به بعد العقد فهل لوليها أن يفسخ نقول ليس له حق الفسخ مطلقا سواء كان هذا العيب مما يتعدى أو لا لماذا نقول لأن الاستدامة أقوى من الاتدام قال أو كان الزوج غير معيب حال العقد ثم حدث به العيب بعده لم يجبرها وليها على الفسخ إذا رضيت به لكن هل لها الحق أن تفسخ؟ لا. لها الحق لكن المسألة على الإجبار هل للولي أن يجبرها أو لا؟ قال لأن حق الولي في ابتداء العقد لا, لا في دوامه والقاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء والدفع أسهل من الرفع ما الدفع أسهل من الرفع؟ يعني دفع الشيء أولا أسهل من رفعه بعد حدوثه باب نكاح الكفار من أهلك فنكاح المسلمين الحكي ووقوع الطراق والظهار والإلاء ووجوب المهر والنفقة والقسم والإحصان وغيرها ويحرم عليهم من النساء من تحرم علينا ويقرون على فاسده فاسد النكاح إذا اعتقدوا صحته في شرعهم بخلاف ما لا بدون حلة فلا يقرون عليه لأنه ليس من دينهم ولم يرتفعوا إلينا لأنه عليه السلام أخذ الجزية من مجوسي هجر ولم يعترض عليهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون نكاحا حريمهم فإن تونا قبل عقده عقدناه على حكمنا بإجاب وقبول ووليد وشاهدي عدل منا قال تعالى وإن حكمت فاحكم بينهم بالقصد وإن تونا بعد أي بعد العقد فيما بينهم أو أسلم الزوجان على نكاح لم نتعرض لكيفية صدوره من وجود الصيغة او ولي أو غير ذلك وإذا تقرر ذلك فإن كانت المرأة تباح إذن أي وقت الترافع إلينا أو الإسلام كعقد في عدة فرغت أو على أخت زوجة ماتت أو كان وقع العقد بلا صيغة أو ولي أو شهود أقر على نكاحهما لأن ابتداء النكاح حينئذ لا مانع منه فلا مانع من استدامته وإن كانت الزوجة ممن لا يجوز اتداء نكاحها حال الترافع أو الإسلام كذات محرم أو معتدة لم تفرغ عدتها او مطلقة ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيرا فرق بينهما لأن ما منع ابتداء العقد منع صدامته تقدم كلامنا السابق على العيوب وذكرنا العيوب أقسامها ثلاثة قسم يختص بالرجال وقسم يختص بالنساء وقسم مشترك وأنها على المذهب والقول الصغيرة أنها محدودة بحد وهي أن كل ما يمنع الاستنتاء أو كماله فإنه عيب يستحق به الفسخ يستحق به الفسخ لكن هنا مسألة وهي مالو كان الزوج هو الذي استحق الفسخ يعني مثلا رجل تزوج امرأة تزوج امرأة ووجد بها عيبا فنقول أنت بالخيار يخير انشاء شاء أمضى النكاح وإن شاء فسخ وإن شاء فسخ لو اختار الإنضاء وطالب بالأرش قال أريد الأرش أرش نقص العيب يعني مثلا رجل تزوج امرأة وبعد أن دخل بها وجدها برصاء هذا عيب يستحق به الفسخ يستحق به الفسخ. المذهب أنه إما أن يفسخ وإما أن يمضي العقد وإما أن يمضي العقد لكن هل له أن يمضي العقد مع مطالبته بأرش النقص نقص العيب أو لا فهمنا المسألة يعني مثلا يقولنا أمهرت هذه المرة عشرة ألاف وهي الآن بها عيب مثلها مهرها ثمانية أو سبعة فهل له ذلك او لا المذهب ليس له ذلك فإما أن يمضي وإما أن يفسخ واختر شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله أن له الأرش أن له الأرش فيقال هذه المرأة مهرها لو كانت معيبة ثمانية ألاف ومهرها لو كانت سليمة عشرة ألاف فالفرط بينهما الخمس فيحط عنه من المهر الخمس يحط عنه من المهر الخمس فهمنا مسألة هذه يعني رجل مثلاً تزوج امرأة أمهرها مئة ريال مئة ريال أبوه تسامح معه وأمهرها مئة ريال ثم تبين بعد العقد أنها معيبة أنها معيبة فنقول هنا تقوم هذه المرأة المرأة لا تقوم البيع لا نقول مهر مثلها لو كانت سليمة كم إذا قالوا عشرة وهي معيبة ثمانية الفرق الخمس الفان الخمس فيحط عنه من المهر الخمس المهر قلنا كم؟ مئة ريال خمس المئة خمس المئة عشرون. فيحط عنه عشرون ريال وابحالي وهو رحمه الله يعني في هذه المسألة عكس المذهب المذهب في البيع أن الأرشى ثابت المذهب أن يجد سلعة مئيبة فوجد بها عيبا فانه يخير بين الفسق وبين الانضاه وله وله الارش وله الارش وقال شيخ الاسلام لا أرش لان الارش معاوضه جديدة معاوضه جديده هنا تعاكسا شيخ الاسلام يثبت الارش والمذهب ينفونه ثم قال رحمه الله باب نكاح الكفار يقول من أهل الكتاب وغيرهم المرادو بالكفار هنا كل من لم يتدين بدين السلام كل من لم يتدين بدين الإسلام يقول من أهل الكتاب وغيرهم فكل من لم يتدين بدين الإسلام فهو داغن في ذلك لكن بشرط أن يكون ممن يقر على ذلك احترازا من informações من المرتد احترازا من المرتد فالمرتد لو ان انسانا مثلا ارتد عن الاسلام وحصل منه نكاح مثل ما ياتي في هذا الباب فهنا لا نقول هذا داخل في باب انتحاه الكفار لماذا لان هؤلاء يقرون وهو لا يقر لا يقر فالمراد بالكفار هنا من يقر على دينه من يقر على دينه احتيازا من المرتد واحتيازا من اليهودي اذا تنصر أو النصران إذا تهوت نصران إذا تهوت أو اليهود إذا تنصر هذا لا يقر على الدين لكن ما دام على ملة على يهوديته أو على نصرانيته أو على مدوسيته أو وثنيته فإنه يقر على دينه يقول حكمه كنكاح المسلمين يعني من حيث ترتبوا الأثار يقول في الصحة ووقوع الطلاق والظهار والإيلاء في الصحة يقول لنحكم بصحته كنكاح المسلمين ووقوع الطلاق فلو طلق يهودي امرأته امرأته ثلاث مرات وتفرقات فهل تحل له؟ لا تحل له؟ لو طلقها مرتين ثم أسلم هل يعتد بالطلاق السابق؟ نعم يعتد يقال له بقية واحدة كذلك الظهار لو ظاهر من زوجته وهو يهودي أو نصراني فإنه يكون ظهارا فتجب عليه الكفارة لو اتكم إلينا وسألنا نقول يجب عليك الكفارة كذلك الإيلاء لو آلى من زوجته يعني حلف أن لا يطأها نقول هنا يترقتب عليه الإيلاء قال ووجوب المهر يعني يجب فيه المهر فلو تزوج يهودي يهودية بلا مهر واحتكم إلينا نقول يجب يجب أن يكون هناك مهر والنفقة يعني أنه ينفق عليها والقسم فيما إذا حصل تعدد والإحصان والإحصان يعني أنه يكون محصنا أنه يكون محصنا فلو زنى فلو زنى في الحال رجم, رجم طيب يقول وغيرها قال ويحرم عليهم من النساء من تحرم علينا سواء كان ذلك بنسب أو سبب مباح من أسبب مثل الأخت والعمة والخالة وما شب ذلك أو سبب مباح كالرضاء وكذلك من تحرم بالمصاهرة يقول ويقرون على فاسده أي فاسد النكاح إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا يقرون على فاسده يعني لو تنافحوا نكاحا فاسدا فإنهم يقرون على هذا النكاح الفاسد بشرطين الشرط الأول أن يعتقدوا صحته في شرعهم والشرط الثاني أن لا يرتفع إلينا وقلوا المالف ويقرون على فاسده هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله وذهب بعض العلماء إلى أنهم لا يقرون على الفاسد وأنما كان فاسدا فإنه يجب يجب إبطاله لكن الجمهور على أن الفاسد عندهم نكاح... أن النكاح الفاسد يقرون عليه ولهذا حكى الله عز وجل عن أقوام وهم كفار أضاف النساءهم إليهم قال وامرأة في العون وامرأة أبي لهب وامرأته حمالة الحطب والإضافة الأصل فيها أن تكون إضافة زوجية صحيحة طيب يقول يقررون على فاسده أي فاسد للنكاح إذا اعتقدوا صحته في شرعهم على شرط فإذا اعتقدوا أن هذا النكاح أن هذا النكاح صحيح في شرعهم فإننا نحكم بماذا؟ بصحته بصحته مؤاخدة لهم باعتقادهم قال بخلاف ما لا يعتقدون وقال المؤلف إذا اعتقدوا صحته في شرعهم لو أن المؤلف رحمه الله قال إذا كان صحيحا في شرعهم هو أن العبارة كانت هذا على هذا إذا كان صحيحا في شرعهم يقرون على فاسده إذا كان صحيحا في شرعهم لماذا لأنهم قد يعتقدون قد يعتقدون الشيء صحيحا في شرعهم وهو ليس بصحيح كما لو كانوا جهانا مفهوم هذا الآن هم يقول إذا يعتقدوا صحته في شرعهم يعني لو تزوج يهودي يهودية بنكاح يعتقدونهم أنه صحيح لكن في شرع اليهود ليس صحيح فعلى كلام المؤلف ظاهر كلامه أنه صحيح أنهم يقرون عليه يقرون عليه وليس كذلك ولهذا نقول لو أن المؤلف قال إذا يقرون على فاسده إذا كان صحيحا في شرعهم لأن العبرة هو كونهم صحيحا في شرعهم لا باعتقادهم طيب يقول بخلاف ما لا يعتقدون حله فلا يقررون عليه لأنه ليس من, دينهم ليس من دينهم واضح قال وَلَبْ يَرْتَفِعُوا إِلَيْنَا هذا الشرط الثاني لأنه صلى الله عليه وسلم أخذ للجزية من مجوس هجر ولم يتعرض ولم يعترض عليهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون لكاح محارمهم هذا جليل على أنهم يقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم طيب إذن الكفار يقرون على فاسد النكاح بشرط أن يعتقدوا صحة ذلك في شرعهم أو أن يكون صحيحا في شرعهم وشرط الثاني أن لا يرتفع إلينا فإن ارتفع إلينا فإننا نحكم فيه بحكم الإسلام قال فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا إذا أتونا قبل عقده إن عقد النكاح عقدناه على حكمنا فلو أن يهوديا ونصر ويهودية أتيا وقال, وقال نريد النكاح أحكم بيننا النكاح فإننا نعقد هذا النكاح على شرعنا بإيجاب وقبول وولي لابد من توفر الشروط كاملة والأركان كاملة نكاح المسلمين يقول وشاهد عدل لقوله تعالى وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْدِ بالقسط يعني بالعدل ولا ريب أن العدل أن نحكم بهم بحكم الإسلام قال وَإِنْ أَتَوْنَا بَعْدَهُ أي بعد العقد فيما بينهم أو أسلم الزوجان على نكاح لم نتعرض لكيفية صدوره من وجود صيغة أو ولي أو ولي ذلك إن شاء الله الـ الـ هذه يقول أن أتونا بعد أي بعد العقد إذا أتونا بعد أن عقدوا النكاح فهنا فيه تفصيل فيه تفصيل إذا كانت المرأة إذا كانت هذه المرأة تباح له الآن يعني حالة ترافر رحمك الله فإننا في هذا الحال نمضي النكاح على ما هو عليك وإن كانت لا تباح له ففي هذا الحال يفرق بينهم واضح إذا أتونا بعد العقد رجل, يعني رجل كافر تزوج كافرة ثم أتونا بعد العقد فبماذا نحكم نقول هنا ننظر إن, إن كانت هذه المرأة ممن يحل له أن يتزوجها الآن أمضينا النكاح وإلا لم نمضهي فلو أنهم ترافعوا إلينا وقد تزوج أخته هل تحل له أخته الآن لا نفرق بينهما طيب ترافعوا إلينا وقد تزوج امرأة معتدة وانتهت العدة يعتراجهم تزوج امرأة معتدة قبل ثلاث سنوات ثم ترافعوا إلينا الآن حال الترافع تحل, تحل له ولا لا تحل لأن عدة انتهت فهنا نمضيه نظب النكاح على ما هو عليه فصوم طيب وهذا المؤلف يقول وان اتونا بعده جف والمراه تباح اذا اقر وانكارت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما فرق بينهما طيب كذلك لو اسلم الزوجان يهودي نقول هنا لا نتعرض لكيفية النكاح لكن ننظر هل هذه المرأة تحل له الآن أو لا لأنه أراد أن يبتدع عليه النكاح فإن كانت لا تحل له فالحكم أنه يفرق بينهما وإن كانت تحل له أبقى النكاح على ما هو عليه فلو تزوجها مثلا فلو تزوج أخته من الرضاء يهودي تزوج أخته من الرضاء فالحكم أنه يفرق لأنها الآن لا تحل له ولو تزوج امرأة معتدة أو جمع بين أختين ماتت يعني تزوج امرأة ثم هذه المرأة جمع أخت لزوجته التي ماتت وقد جمع بينهما فالآن تحل له ولا لا تحل له نبقى النكعة لما هو عليه ولذا قال عواسم الزوجان على نكاح لم نتعرض لكيفية صدوره من وجود صيغة أو ولي أو غير ذلك وإذا تقرر ذلك فإذا كانت المرأة تباح إذن يعني وقت الترافع إلينا أو الإسلام كعقد في عدة فرغت أو على أختي زوجة ماتت أو كان وقع الأقد بل صيغة أو ولي أو شهود وقر على نكاحهما لأن ابتداء النكاح حينئذ لا مانئ منه فلا مانئ من استدامته والاستدامة أقوى من الابتداء طيب الحديث الثاني قال وإن كانت الزوجة ممن لا يدوز ابتداء نكاحها حال الترافع أو الإسلام كذات محرم أو معتدة لم تفرغ عدتها أو مطلقة ثلاثا قبل أن تنكيح زوجا غيره فرق بينهما فرق بينهما الزوجة ممن لا يجوز افتتاء النكاح ترافع إلينا يهودي ويهودية وهذه اليهودية أخته يعني اليهود مجوسي مجوسي ومجوسية المجوسي يستبيحون نكاح المحارب ماذا نستطيع في هذا الحال؟ يفرق طيب معتدة لم تفرق عدتها ترافع إلينا يهودي ويهودية قد تزوجها في عدة يعني يطلق قد طلقها زوجها قبل أسبوع وتزوجها هذا اليهودي الثاني ما لا نسمع نفرق بينهما حتى تنتهي من العدة ثم نعقد عليهم طيب طلق امرأته ثلاثا يهودي طلق امرأته ثلاثا ثم احتكموا إلينا يفرق بينهما ولذا قال قبل أن تنكح زوجا غيرها فرق بينهما لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته والاستدامة أقوى من ابتداء لكن نقول هنا لأن, ابتداء العقد منع, لأن ما منع ابتداء العقد منع استدامته منع استدامته طيب يقول وعين وطي فهمنا الآن الأحكام إذن تلخص الآن من, من, من هذه الأحكام الذكرها المؤلف أن أنكحة الكفار أنكحة الكفار تنقسم إلى أقسم القسم الأول أن يكون العقد صحيحا. في شرعهم وفي شرعنا في شرعهم وفي شرعنا فالحكم أننا نبقيه على ما هو عليه يقر واضح هذا أن يكون الأقد صحيحا في شرعهم وفي شرعنا فالحكم أنهما يقران على ذلك طيب القسم الثاني أن يكون النكاح فاسدا في شرعهم وفي شرعنا فالحكم أنهما لا يقران لا على هذا النكاح طيب القسم الثالث أن يكون النكاح فاسدا في شرعنا فاسدا في شرعنا القسم الثالث أن يكون, أن يكون النكاح صحيحا في شرعهم فاسدا في شرعنا ولكن لم يرتفع إلينا ولكن لم يرتفع إلينا فالحكم أننا نبقي النكاح على ماهو عليه القسم الثالث أن يكون النكاح صحيحا في شرعهم صحيحا في شرعهم غير صحيح في شرعنا لكن لم يرتفع إلينا فالحكم اننا نلغى النكاح لما هو عليه القسم الرابع أن يكون النكاه صحيحا في شرعهم صحيحا في شرعهم ولكنه فاسد في شرعنا ويرتفع إلينا ففي هذا الحال نقول فيه تفصيل فيه تفصيل إن كان المانع قد زاد أقر على النكاح وإن كان المانع ما زال قائما فإنه يفرق بينهما يفرق بينهما إذا صارت أقسام نكاحة الكفار كم؟ أربعة أربعة القسم الأول أن يكون النكاح صحيحا في شرعنا وفي شرعهم فيقر القسم الثاني عكسه أن يكون النكاح فاسدا في شرعنا وفي شرعهم فالحكم أنه ينفرق بينهما القسم الثالث أن يكون النكاح صحيحا في شرعهم فاسدا في شرعنا ولم يرتفع إلينا فالحكم أنه يقر أنه يقر القسم الرابع أن يكون النكاح صحيحا في شرعهم فاسدا في شرعنا ويرتفع إلينا ويرتفع إلينا فهنا يقول ننظر لا يخلو من حالين الحاله يكون المانع ما زال قائما نقول المانع ما قائما ففي هذه الحاله يفرق بينهما الحاله الثانيه ان يكون المانع قد يكون المانع باق لا يخلو من حالين الحاله الاولى أن يكون المانع قد زال فهنا يقرر والحاله الثانيه ان يكون المانع ما زال باقيا فحينئذ يفرق بينهما يفرق بينهما شوف واضح الاول الاول والثاني مضى ما في اشكال الثالث نقول أن يكون النكاح صحيحا في شرعهم فاسدا في شرعنا ولم يحتكم الينا فالحكم نبقي على مواريه نبقي على مواريه القسم الرابع أن يكون النكاح فاسدا صحيحا في شرعهم فاسدا في شرعنا ويحتكم الينا في هذه الحاله نقول فيه تفصيل إن كان المانع ما زال موجودا كما لو تزوج أخته من الرضا المانع الآن موجود كما لا تزوج أخته من الرضا أو تزوج أمرأة, في معتد امرأة معتدة والعدة ما زالت باقية أو مطلقته ثلاثا فحينئذ يفرق بينهما وإن كان المانع قد زال كما لو تزوج امرأة في, في عدة وقد انتهت العدة أو تزوج أخت زوجته وماتت زوجته المال الآن زال المال زال فهنا نقول يقر يقر طيب يقول رحمه الله وَإِنْ وَطِئَ حَرْبِيٌّ حَرْبِيَّةً فَأَسْلَمَ أَوْ تَرَافَى وقد وَقَدْ اَتْقَدَاهُ نِكَاحًا أُقِرَّا قَالُهُ وَإِنْ وَطِئَ حَرْبِيٌّ حَرْبِيَّةً هذا ليس بطيء ولو قال وَإِنْ وَطِئَ كَافِرٌ كَ كالأعم يشمل الحربي والذمي كاليهودي والنصراني والمجوسي وما شابه ذلك يقول إن وطئ حربي حربيه فأسلم أو ترافع إلينا وقد اعتقداه نكاحا أقر عليه لأن لا نتعرض لكيفيه النكاح بينهما وإلا اعتقداه نكاحا فسفاح فرق بينهما لأنه سفاح فيجب إنكاره هذه مسأله تقع على الموجوده موجوده يعني مثل رجل تصادق مع امرأة يوجد الآن الغرب صدقات رجل يتصادق هو امرأة يجيسون سنة أصدقاء. ثم يقول منزوج ثم يجامعها أم من قبل يعني ثم يقول منزوج خلاص يكتب مثل وياها وكذا وتزوجهم ثم يسلم الزوج والزوجة يسلمان. ماذا نصدع نقرهم على النكاح نعم لأنهم اعتقدوه نكاحا اعتقدوه نكاحا وإن كان صداقة وإن كان صداقة ولهذا قال المؤلف إذا وضع حربي حربية فأستمع شف هنا مجرد وط يعني اعتقد أن مجرد وط كالعقد ومع ذلك أقر قال وقد اعتقداه الضمير يعود على أي وقد اعتقداه عندنا, عندنا, عندنا ضميرا وقد اعتقدا الألف تعود على على الحربي والحربية والها تعود على الوطء وقد اعتقده نكاحا يعني وقد اعتقد الحربي والحربية الوطء نكاحا وقر عليه لأننا لا نتعرض لكيفية النكاح بينا وهذا الآن في عصر الآن موجود موجود ولا لا بكثرة يعني يوجد الآن في بلاد أوروبية أو في بلد أمريكا يتصادق رجل هو امرأة في الجامعة يتصادق يخرج جميعا ويرجعا جميعا وربما يسكنا جميعا ثم يطاؤها ويعتقد هذا نكاح ويعتقده نكاحا ففي هذا الحال لو أسلم نقول يقر على ذلك نكرهم على, على ذلك لأن هذا قال لأن لا نتعرض لكيفية نكاح بينهم وإلا يعتقده نكاحا فسخ فلو لم يعتقده نكاحا لا نعتقد هذا نكاحا لكن تسافنا نقول يفسخ لأنه سفاح فيجب انكاره وحينئذ يُعقد لهم لهما من جديد يقول رحمه الله ومتى كان المهر صحيحا أخذته متى كان المهر صحيحا أخذته لأنه هو الواجب وإن كان فاسدا كخمر أو خنزيل وقبضته استقر فلا شيء لها غيره لأنهما تقابض بحكم الشرك كيف المهر إن كان إما يكون صحيحا وإما أن يكون فاسدا الصحيح ضابطه ما له قيمة شرعا هذا الضبط الصحيح والفاسد ما لا قيمة له شرعا هذا الضبط الصحيح الصحيح ما له قيمة شرعا والفاسد ما ليس له قيمة شرعا إذا كان المهر صحيحا أخذت مثلا تزوج كافر كافرة وأمهرها ألف ألف ولكن لم تقبضه ثم ترفع إلينا نقول النكاح صحيح نكاحهم صحيح فطالبته بالمهر لها المهر نعم لها المهر نقول لا تأخذه لأنه الواجب وإن كان فاسدا كما لو أمهرها خمرا تزوج كافر كافرة ومهرها جالون خمر جالون خمر أو وائد خمر أو خنزير أمهرها خنزير وقضبته مثل أمهرها وايت خمر حطته في خزان البيت تشرب كل يوم حتى فرغ الوايتان انتهى استقروا استقر لأنها مهر قبضته تعتقد أنه صحيح وقد استقر عليها ولهذا قال فلا شيء لها غيره لا شيء لها غيره طيب قال لأنهما تقابض بحكم الشرك والخمر والخنزيل بحكم الشرك مال, مال قال وإن لم تقبضه ولا شيئا منه فُرِضَ لَهَا مَهْرُ الْمِثِلِ إِنْ لَمْ تَقْبِضُهُ الظَّمِيرِ يَعْدَ عَلَاهَ على الفاسد على الفاسد يعني وإن كان فاسدا وإن كان فاسدا وقبضته استقر وإن لم تقبضه يعني الفاسد فإنه يفرض لها مهر المثل يفرض لها مهر المثل مثل مثلا أمهرها خمرا أمهرها خمرا لكنها ما قبضت الخمر ثم أس... تحكموا إلينا أو أسلموا حينئذ هل يعطيها الخمر هل يقول مهرك الخمر لا ما لأن الخمر ليس له قيمة شرعا فهو فاسد, فاسد وحينئذ يجب لها مهر المثل, مهر المثل ولهذا قال وإن لم تقبضه ولا شيئا منه فريض لها مهر المثل لأن الخمر ونحوه لا يكون مهر, مهر المسلمة لأننا نحن الآن نعامل هؤلاء الكفار لتحكم إلينا معاملة المسلمين ولو تحكم إلينا مسلم ومسلمة وقد جعل صداقا خمرا هل يقرران؟ لا لا يقرر طيب يقول وإن قبضت البعض واجب قسط الباقي من مهل المثل مثل أمهرها جرتا ثلاث جرار خمر ثلاث جرار من الخمر وقبضت ثنتين وبقيت واحدة ثم احتكموا إلينا الآن ثلثاء المهر قد قبض ثلثاء المهر قد قبض وثلثه لم يقبض حين نقول يجب لهم قصد مهر مثل فلو كان مهر مثلها تسعة ألاف كم, لها؟ كم بقي لها ثلاثة ألاف فهمتم؟ طيب. لو كانت قبضت أمهرها جرة خمر وقبضت واحدة تكون الآن بمثابة من قبض نصف المهر فيبقى لها النصف فيبقى لها النصف ويقال كم مهر مثلها إذا قال مهر مثلها ألف فالباقي لها خمسمائة قالوا عشرة فالباقي خمسة ألاف وهكذا, وهكذا. طيب قالوا وإن لم يسمى لها مهر فريض لها مهر مثل يعني ما سم لها مهر لم يسم لها مهر فإنه يفرض لها مهر مثل لخلو النكاح عن التسمية فتكون حينئذ مفوضة تكون هو وضع فالحاصل الان المهر المهر بالنسبه للكفار ان يكون صحيحا وإما ان يكون فاسدا فإن كان صحيحا فهو الواجب فهو الواجب سواء كان ذلك في حال الاسلام قبل التراضي او او بعده او بعده فمثلا لو امهرها سياره سياره ثم تراضى علينا واستمع ولم تقبض السيارة ثم قالت لا أنا أريد مهر المثل إش نقول نقول ليس لك إلا إلا هذا المهر لأنك إنما راضيت بهذا النكاة على هذا الأساس إن كان فاسدا إذا كان المهر فاسدا فإن قبضته استقر ولا شيء لها وإن لم تقبضه فحينئذ نقول يجب لها مهر المثل مهر المثل لأن مثل الخمر والخزير لا يكون مهرا للمسلم لا يكون مهرا في نكاح المسلم على المسلمة ولا في, في نكاح المسلم على غير المسلمة حتى المسلم يجزوج يهودية لا يجزي مهرها ولا ما, ما, ما, له ما له قيمة أبدا ليس له قيمة نعم أرفنا إذا كان صحيح وإذا كان فاسق نقول الفاسق إن قبرته فلا شيء لها غيره وإن لم تقبضه ان لم تخبذه فيجب لها مهر مثل فان قبضت بعضه دون بعض وجب مهر المثل بقسط الذي لم يقبض بقسط الذي لم يقبض طيب وقال بعض العلماء انه الى امهرها خمرا ونحو يقوم يقوم الخمر خلد يقوم الخمر خلا وهذا مذهب ابي رحمه الله مذهب بحنيفة ان ان انه إذا خمرا ونحوا فإنه يقوم فلا هذا الخمر كم يساوي لمن يستحله لمن يستحله فاذا قال يساوي 1000 ريال بمهرها 1000 لكن هذا غير صحيح غير صحيح لاننا ردنا نحكم بحكم السهام فالخمر ليس له قيمة شرعا ليس له قيمه نعم يمكن التقويم في مسألة وهي ما لو أمهرها خلا ثم تخمر ثم تخمر فهنا المهر صحيح أم لا صحيح صحيح لكن طرع عليه الفساد فحين إذن نقول يقوم الخمر خلا أما مسألة التقويم أن نقول الخمر يقومه خلا لا لأن القاعدة كما سيأتي إن شاء الله تعالى أنه متى بطل المسمى قاعدة في المهر متى بطلاً مسمى وجب مهر المثل هذه قادة في المهر متى كان المسمى باطلاً يعني فاسداً فإنه يجب للمرأة مهر المثل